بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث واربا يزيد في الخلق ما يشاء Inna Allah Ala كل شيء Qadir Maaftah Allah Lillnais Minirrahma Fala Mumsik Laha Wama Yumsik Fala Mursil Lahu Min Baadih Wahoo Al-Aziz Al-Hakim Ya Ayuhanya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 وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُؤْجَرُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار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 اِنتَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعديد ولا تزر وازرة وزر أخرى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 وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا هُوَ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّه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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر Berbeza warna-warnanya, warga di Busud, dan dari manusia dan babi, dan unggas berbeza warna, khalifah warnanya. Inilah الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحذن إن ربنا لغفور شكور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 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن, ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى